Hatmi Şerif Okuyan Kurra Hafız Mehmet Çelik 122 E'ud billahi min eşşeytanir <gülüyor> racim Bismillahirrahmanirrahim Ve men yutmin kunna lillahi ve rasulih 119. صَالِحًا صالحا نبتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما 110. يا نساء النبي لستنك أحد من النساء فلا تصدعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا بقرن في بيوتكم ولا تبر وجن تبوج الجاهلية الاولى باقمنا الصلاة واتينا الزكاة اطعنا الله ورسوله انما يبيد الله من 111. بلس أهل البيت بيطهركم تطهيرا 112. ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة 113. الله كان لطيفا خبيرا إن من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من القانين من والصادقات من الصادقين من الصادقات بل الصابرين وَالْخَاشِعِينَ الصابرات وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ والمتصد الذقان الصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذائرين الله كثيرات والذائرين الله كثيراً والذكرات أعد الله لهم 117. مغفرة وأجرا عظيما 118. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم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 وَتَخَافُ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا طَرًا زَوَّجْنَاكَ هَالِكِ إِذَا يَكُونُ عَلَى ال من حرج في أزواج أدعئهم إذا قضوا منه نذطرى وكان أمر الله مفعولا ما كان على نبي من حرج في ما فرض الله له سُنَّة اللَّهِ فِي الَّذينَ خَلَوَ مِن قَدَرِهِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَعْدُورًا الَّذينَ يَبْلِغونَ رِسَالَةِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ فَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَاءَ بِاللَّهِ حَسِيبًا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ الرِّجَالِكُمْ وَلَكِنَّهُ عَسُولَ اللَّهِ ذَخَاتَ مَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا يَا الذين آمنوا ذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه ذكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى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 ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فولا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين فدع أذاهم وتبك على الله وكف بالله وكيل يا أيها الذين آمنوا إذا نکحتُم مؤمنات ثم طلقتمهن من 119. قبل أن تمسوهن فما لكم, فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن فسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إن ما أحلى لك أزواجك التي آتيت أجرهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمك ماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك بامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَوْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لَكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا تُجِيءُ مَن تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُذِيبُ عليك من تشاء، فمن ابتغى ممن عزلت فلا هناء عليك، ذلك أدنا أنت قرء عدولهن، ولا يحزن نبي بما آتيتهمنكم. والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله علما حميدا لا يحل لك النساء من بعد ولا أنت بدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهم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 ولكن إذا دعيتم ولكن إذا دعيتم فأخذوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحيي من والله لا يستحيي من الحق 113. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب 114. ذلكم أطهر لقلوبكم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 إِن تَبْدُ لَهُ شَيْئًا أَمْتَصُّهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَا ابْتِنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي وَلَا لِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَامُهُمْ وَاتَّقِينَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِينَ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 129. قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين مِن عليهن من جلاديبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذي وكان الله وفورا رحيما لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرضون والمؤجرون في المدينة لنوراك بهم ثم لا يجبرونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما تغفرون 113. سنة الله في الذين خلوا من قبل 114. ولن تجد لسمة الله تبديلا 115. يسألك الناس عن الساعة 116. قل إنما علمها 111. وما لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين فأعدت لهم سعيرا 113. خالدين فيها أبدا لا يجدون بديا ولا نصيرا 115. يوم تقلب في يقولون يا ليتنا اطعنا الله فاقعنا الرسول فغفرت لنا ان أطعنا سادتنا بكدرا انا فضلنا السبيل رَبَّمَا آتِهِم ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَهُ مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قانوا. وَمَنْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجْهًا يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ لَقَدْ قُلْنَا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ فَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ بَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا إِنَّا عَرَرْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَارِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا بَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ مه كان غلما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفوره رحيمات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 بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَقَالَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي تَأْتِينَا إِن الغيب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 وفرت ورزق كريم، والذين سعى في آياتنا عاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم، ويرى الذين أوتوا العلم الذين لَإِنَّ إِلَيْكُمْ يَوْمَ رَبِّكُمْ هُوَ الْحَقُّ فَبَيِّئَهُ إِلَى صِرَاطٍ عَزِيزٍ حَمِيدٍ ظَالِمًا الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَنذُرُكُم عَذَابًا نُّفِخَ فِيهِ إِذَا نُفِخَتْ فِيهِ كُلُّ النَّاسِ مَذْعُونِ إِنَّكُمْ لفي خَلْقٍ جَدِيدٍ أفترا عن الله كذباً به جنه بل الذي ملاهملون بالآخرة في العذاب والولى البعيد أَفَلَمْ يَعْرِفْ إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ نشأ نخسف بهم الأرض أن نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبا مؤذبي معه ذا وألا نلهن حديد أن يعمل سبغات لا قدر في السرد بأعمال صالحة إني بما تعملون نصير ولسليمان جحه ذها شهر رذاحها شهر وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْغِطُورِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَجْرُوْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ محارب وتماثيل وجفان كالجباب بقدر الراسيات اعملوا آل داود شكرا ذا من عبادي الشكور فلما ضرينا عليه الموت ما دل لهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لم كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهيم لقد كان لسبئ في مسكنهم آية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 119. جنمتين جمتي ذواتي أكل خلط وأثب وشيء من سدر قليل 110. ذلك بِمَا بما كفروا وهل جازي إلا الكفور وَاجْعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْغُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًا ظَاهِرَةً وَغَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرِ سِيرُوا فِيهَا لَيَانِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِرْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفَرْنَا فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كلا مزق إن في ذلك لآيات لكم صدار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين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 لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيه ما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له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 وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم 117. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون 118. فقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه 119. فلو إذ الظالمون عند ربهم يُغِيذُ دَعْوُهُمْ إِلَى بَعْضِ الْقَوْمِ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُعْفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ نَكُمّ نَامِمِينَ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُعْفُوا 114. ورحم صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين 115. فقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا الله ونجعل له أندادا 112. وأسروا لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يبسون إلا ما كانوا يعمدون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مفسرها إن بما أرسلت به كافرون ذ قال نحن أكثر أباذا وأولادا وما نحن مع قُل قل إن ربي يبسق الرزق لمن يشاء ويقذب ولكن أكثر الناس لا يعلمون 110. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم ثَنَا سِفَاءَ إِلَّا مَنْ آمَنَ بِعَنِ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءٌ يُضَعُ بِمَا عَمِلُوا فَهُمْ فِي والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسق الرزق لمن يشاء من عباده فيقدر له وما أنفقتم شيئا فهو يخلفه فذا خير ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء اياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت وذين من ذينهم بل كانوا يعبدون الجم أكثرهم بهم منين فاليوم لا يملك بعضكم بعضاً نفعاً ولا ضرا فَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا اذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُم بِهَا تَكَذِّبُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِنْ تُصَدَّقُوا لَيَقُولُنَّ ما كان يعبد آلهتكم ثقوا ما هذا الا لافكم مفترى فقال الذين كفروا الحق لما جاءهم اذ هذا إلا وما آتيناهم من كتب يدغسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي 111. فكيف كان نكير 112. قل إنما أعذكم بواحدة 113. أن تقولوا لله مثنا بفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا لكم بين يدي عذاب شديد قل سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي بالحق عَلَّنُ يُدُ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُدَّعَى بَاطِلٌ وَمَا يُعِيد قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا مَا أُغْلُ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ 119. ولو ترى إذ فزعوا فلا فافتب أخذوا من مكان قريب 110. فقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد فَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَدْ فَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِمَّا كَانَ مَبَعِيدٌ فَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فَعِلَتِ أَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَدْ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة غسلا أبيئا لحكم مثنا وثلاثا برباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله عليكم شيء 116. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا نمسك لها وما يمسك فلا نرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس ذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يا وجعكم من السماء والارض لا اله الا هو فاناتفكم وان يكذبك فلقد كذبت سنم من قدلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن بعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن 111. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا 112. إنما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السعير 113. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا الصالحات لهم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 إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل البياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور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 إن ذلك على الله يسير وما يستمي البحران هذا عذب ثرات سائض شرابه وهذا ملح أجال ومن كل تأكلون لحما طريا 112. وتستخرجون حية تلبسونها 113. وترى الفلك فيه مباخرا 114. فابتغوا من فضله ولعلكم تشكرون 115. يولد الليل في النهار 116. النهار في الليل وسخر الشمس كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما ينبكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء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 إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك عن الله بعزيز ولا تزغ بازرة وزر أخرى وإن تدعو مثطلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ بَأَقَانُوا الصَّلَاةِ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ النَّصِيرِ وَمَا يَسْتَمِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرِ لَنُظْلِمَنَّهُمْ وَلَن نُّ وَلَنظْلِمَنَّ الْحَقَّ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ مَن يُنَادِيهِ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ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 ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوان هذا غرابي بسود ومن الناس والتباب والأنعام مختلف أموانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتبون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلاية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم إِنَّهُ وَسْرٌ شَكُور وَالَّذِي أَحْيَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ صِدْقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عِبَادَهُ لَخَبِيرٌ بَصِير 119. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفرن الكبير 110. عدن يَدْخُوْنَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَابِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤَ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ فَقَالُوا حَمْدُ اللَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الحَزَنِ إِنَّ رَدَّنَا لَرَفْطٌ شَكُّ الذي أحلم دار المطابة من فرنه 110. لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها دعود 111. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنه رذا كذلك نذيقكم لكفور وهم يصبرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا ونير الذي كنا نعمل اذ عمركم ما يتذكر فيه من تذكر جاءكم فزغو فما الظالمين من نصير إن الله عالم القيس السماوات والأرض إنه عليم بذات السور والذي جعل لكم خنازير ففي الأرض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 111. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا 112. ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، إنه كان حليما غفورا 113. فأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاء هُمْ نَذِيرٌ لَّيْكُونٌ اَهْدًى لِّإِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَكْرُ السَّيِّئِ وَلَا يَنطِقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ 119. فهل ينظرون إلا سمة الأولين 110. فلن تجد لسمة الله تبديلا 111. ولن تجد لسمة الله تحبيلا 112. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان قَدْ لِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُلْ وَمَا كَانَ اللَّهُ يُعْجِزهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِمًا قَدِيرًا فَلَهُ أَخِذُ اللَّهُ ناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن آخرهم ولكن آخرهم إلا أجلهم مسمى فإذا جاء أجلهم فإن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 ما لما أنذر آباؤهم فهم غافرون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون 116. جعلنا في أعناقهم أولالا فهي إلى الأذقان فهم مغمحون وجعلنا من بين أيديهم ستة ومن خلفهم ستة فأوشفناهم فهُم نان بصيرون وسبا عليهم أن ذرتهم أم لم تذرهم لا نَمَتُ نُذِرُ مَنِ اتَّبَعَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِجَنَّةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إنا نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وكل شيء أحصيناه في إمام مبين فاغرب لهم مثلا أصحاب الغرية إذ جاء أهل مؤسدون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسل قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قَالُوا رَبَّنَا يَعْلَمُ إِنَّ إليكم لَنُسۡلَمُ وما علينا إلا البلاغ ٱلَّذِي قالوا وَكَمَا رَزَقۡتَنَا بكم خَيۡرُ ٱلرَّٰزِقِينَ قَالُوا إِنَّ تَطۡغَوۡنَ من عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أعقص المدينة رجلا يسعى قال يا قوم اتبعوا المسير اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعدد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عن 111. إني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون 112. إني إذا لفي ظلال مبين 113. إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما وثرني ربي وجعلني من المكرمين صدق الله العظيم Atmi Şerif okuyan Kurra Hafız Mehmet Çeri